بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى أزرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا يومئذ عن النعيم